بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يجد عالما قديره وصل الله على سيدنا محمد الذي ارسله إلى الناس بشيرا ونديرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله وجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول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 وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يطع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه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 وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خلت بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول إن سيم من المعارضة فهو المحكم وإن عرض بمثله فإن لمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما يكون بسقط أو طال فالسقط إما أن يكون مبالي السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم حتيج إلى التأريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحت من اللقية كعدم قال وكذل المرسل الخفي من معاصر لم يلقى ثم الطعن المال يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم يطلع عليه بالقراء وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج متن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصر الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمطلب وقد يطع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد في إلا لعاد بما يحير المعاني فإن خفي المعنى حتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهما بنفض التعديد على الأصح فإن سمي وانطرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصائلا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المسور ثم البدعة ما بمكفر أو بمفسد فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني جاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف ومتى توبع الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمفسر والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره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 المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللطي فهو الأقران وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج وإن روى عن من دونه فالكابر عن الأصاغر ومنه لا باء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنهما روا عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وذي قد أحدهما فهو السابق واللاحق وإن روا عن اثنين متفقين اسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبير المهمل وإن جحد الشيخ مرويه جزما الرد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو للمسلسل وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخضرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عنو رحوها فالأولان لمن سمع أحدهم من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتاخرين فهو للإجازة كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وقيل واشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلقوا المشاقهة في الإجازة المترفض بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكان اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة بذلك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 وإن اتفقت الأسماء واختلفت الأباء وبالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل اتفاق أو اشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسواءها الوصف بأفعلك أكذب الناس ثم دجال أو الضاع أو كذاب وأسهلها لي أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة أو ثقة حافظ، وأنها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ 120. وتقبل التزكينة من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح 121. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار ومعرفتكم المسمين وأسماء المكدنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق الفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبين أو جده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه وراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنا والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة وإلى الصنائع والحرق ويقع فيها الاتفاق والاشتباه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 ومعرفة ساب الحديث وقد صنف فيه بعض شروخ القاضي أبي على ابن الفراء وصنف في غالب هذه الأنواع وهي نقل محظم ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو